ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء الذين كنتم تشاكون ويقول أين شركاء الذين كنتم تشاكون فيهم قال الذين أُوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين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 قال الذين فيها فلا بئسَتُ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنًا ولدار الآخرة خيرٌ ولنعم دار المتقين جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُسْتَقِيمِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الملائك جاء طيبين يقولون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينذرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم